السلام عليكم الحمد لله وعلا بكم والسلام على ذلك الوزيزة وعلى صفحة الوزيزة ومع ذلك الوزيزة والأمين المصطفى وعلى صفحة الله الكرام وأهدوك إلى أعظم المتكونين الشرفان وبعد أخوة كرامنا دعم تأويل الحديث الحديث الأول بصرة بلد صفان رضي الله عنه عن بصرة أنها سمعت صلى الله عليه وسلم قالا وَمَسَ ذَكَرَهُ فَلِيَطَابِ وَمَسَ ذَكَرَهُ ف قال العلماء هذا حديث ظاهره هو حديث طلحه بن علي مش طلحه بن علي مش طلحه بن علي من روايه قيس بن طلحه بن علي عن طلحه بن علي الحنفي انه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله الله, الله عليه ما ترى يمشي الرجل وذلك بعدما يتوبى فقال ما هو إلا بضعة منك قال ما هو إلا بضعة منك في رواية قال إن أحدنا يكون في الصلاة فأحتك فيصيب أو تصيب يله ذكرة فقال هنا منسى فرجه فليتوب منسى ذكره فليتوب وفي الرؤية الثانية قال فيها منسى ما هو إلا بضعة منك إنما هو بضعة منك فمفادي الحديث الأول أن مسجد الذكر ينقض الوجوه ومفادي الحديث الثاني أن مسجد الذكر لا ينقض الوجوه الكلام على أسناد الحديثين أنا أسمع بيّن الكلام يتفق فيه لكنها بنبحث كيف الجمع بين الأحاديث ولا نقول ليس هناك تعارض بين الأحاديث حال من الأحوال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون متعارضة بحال إلى الأحوال أولا الحديث بسرة من سفوان هو صحيح الإسناك وقد ورد عن بعض العلماء الطعن فيه وهذا الذي أظهره التحوي التحوي ضعف الحديث ضعفه ببسرة وضعفه بأيضا عبد الله بن بكر الله بن بكر ابن محمد وضعفه أيضا بعدم سماع الشام من أبيه فأيضا ضحويه طبعا انا المذهب الاحناف, الأحناف يقولون بأن لا يقولون ان مش ذكروا لا توضع فهو يضع حديث بصره بالا للثلاثه ليله الاولى بص بن صفوان ليله الثانيه عبد الله بن بكر ابن محمد ليله الثالثه عاد سماعه شان من عمرو من شام النروه من ابي عروه بن زبيد والحق ان هذا يعني خطا وهذا الذي حمله على ذلك التعسخ من أجل نصرة المذهب من أجل نصرة المذهب فالتحويه مذهب وحنف فكذا لنصرة المذهب على حديث هذه العلة الثلاثة فالعلة الأولى بصرة بصرة من الصفان صحابية جليلة والله جاء قد زك الصحابة من فوق سبع سموات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها فإذا بصرة صحابية والصحابة لا يبحث عن عدلتهم فهم قدول جميعا لأن الله أدل فيه أولا قد دكاه من فوق سماء ويت إلا, الا التي يتعلنون بها هو قضائف عبدالله بن بكر عبدالله بن بكر بن محمد وهو من أستقاط فعفو عبدالله وهو من أستقاط وأيضا أعلّ الحديث بسماع نشام بن من أبيه ونحق أنه ثابت نشام حدث عن أبيه وثابت سماعه منه وإن كان لما ذهب إلى الكوفة فأكثر عن أبيه فأنكر عليه هذا الذي أخذ عليه فقط أكثر عن أبيه فأنكر عليه أما حديث طيس بن طلق فحديث طيس بن طلق اختلف لولماؤه بتصحيحه وتضايحه فحديث طيس بن طلق هو ابن علي هو حديث رواه طيس ابن طلق عن أبيه عن النبي السلام طيس ابن طلق متكلم فيه متكلم فيه قال بعضهم صدوق وبعضهم عده من الصحابة ووهم في ذلك وليس من الصحابة يقول ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رارة محمد بن جابر عن طيس ابن طلق ابن علي عن أبيه أنه سأل رسول الله السلام مثل الذكر والردوء منه إلى آخر حديث لم يثبتاه ووهماه وقال قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة ووهما قيس بن طلق قال الذهبي في قيس بن طلق ابن علي قال ضعفه أحمد ويحي بن معين في إحدى الروايتين وروى عنه ملاجم بن الحديث عن قيس أيضا فيه كلام وصاقه ابن معين وأبو زرعة وقال وأن أسائيق على صدوق وروى صالح ابن أحمد عن أبيه أنه قال حاله مقارب اسناده مقارب وقد تضاربت آراء العلماء في حديث قيصر ابن علي فقد صححه جماعة منهم عمرو ابن علي الفلاسي فقد نقل بعضهم عن تثبيت هذا, هذا الحديث ومما صححه والتحوية والتحوي صححه كما قلنا وتعثب جدا في تضعيف حديث بسر. وأيضا يعني طال التحويق حديث منازم صحيح مستقيم وهو صحيح الإسناد غير مضطرب في إسنادي ولا في متني وأيضا صحاحه التبراني وصحاحه أيضا ابن حذ وصحاحه ابن حبان وضعفه أيضا كثير من الأئمة فقد ضعفه الشفي رحمه الله وأيضا ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة ونقل التضعيف بعض الألماء عن الضارة الثانية وأيضا ضعف ابن الجوزي والبيهقي وأيضا المنذلي فهؤلاء جميعا ضعافوا هذا الحديث وان كان بعض الأمام توسط فقال في إسناده رجال لا تقوم به من حجة لكن لا ينزل حديثهم عن درجة الحسب توسطا عمتا الخلاف فيه شديد جدا وأما الخلاف في حديث بسرة هذا الخلاف لا يلتفت إليه كما قلنا لأن الآيلة للثلاثة آيلة فيها, فيها تعسف بالنسبة للنظر إلى الحديثين الناس أو فليتوضى والثاني إنما هو بضعته منك العلماء يقولون النظر في ذلك إما يعني لهم أمور سلاح إما الترجيح إما الجمع أو الشيء وإما الترجيح وإما نسخ أو الرد بالضعف صحيح لله أربعة أمور لا خامس له التضعيف لا دعك من الترتيب أنا أقول إما التضعيف فالرد وإما الترجيح وإما النسخ وإما الجمع لذلك قد قال بعض العلماء هذا حديث ضعيف لا تقوم به الحجة حديث من طالق ابن علي قالوا إن طالق ابن علي وإن كان صحبيا فابنه قيس فيه كلام وأيضا الرابع عنه حديث محمد بن جابع ملازم ففيه كلام قالوا إذا الحديث متكلم في حديث ضعيف وضعفه الأمن فردوه قالوا حديث بصرة من أثبت ما يكون وإثباته ظاهر فقدموا حديث بصره على حديث على حديث طلق ابن علي فقالوا اذا الحديث ضعيف والحجه في الصحاح لا في الضعف ثم بعد ذلك قدموا حديث بصره لانه اقوى في الاسناد بصره إذن من صفات قالوا اذا من مث ذكروا فل وهذا على الاطلاق وايضا نظر ثاني ان قالوا بل حديث طلق او طلق ابن علي حديث منسوخ قالوا الذي يدلون على نسخ حديث طلق بن علي بان طلق بن علي يعني في روايته يقول يعني قاله في بعض الروايات قدم على النبي وقت بناء المسجد قدم على النبي وقت بناء المسجد قالوا حديث البصره متاخر فيكون حديث البصره ناسخ يكون حديث البصره ناسخا لحديث, لحديث طلق بن علي هذا توجيه ثاني من العلماء الثالث انا طالب الترجيح ترجيح حديث بصره من صفوان على حديث طلحه ابن علي واوجه الترجيح كثيره صراحه منها اولا ان حديث طلحه وجه الاول حديث طلحه مبني على الاصل حديث طلحه باق على الاصل مبني على الاصل اذا عدم ها حديث طلحه مبني على الاصل الاصل ايش عدم طهار الاصل عدم انتقاد الوضوء فقالوا هذا حديث ابقى على الاصل اما حديث بص بصرة فهو ناقل والناقل يقدم على المبقي حديث اللقاذ عمالية مبقي على الاصل اذ الاصل عدم انتقاد التهار وحديث طال قال انما هو بضعة منك فهو مبقي على الاصل وحديث بصرة فهو ناقل عن الاصل وما كان ناقلا يكون اقوى من الذي يبقيه على الأصل فالناقل يقدم على المبقي على الأصل والوجه الثاني من أوجه الترجيح أنه ثابت بي الفرق بين الذكر وبين باقي أعضاء الجسد فلذلك ترى بأن النبي سلم قال لا يمثل أحدكم ذكره بيمين لا يمثل أحدكم ذكره بيمين فهذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترق بين الأعضاء وبين الذكر لأنه يجوز المشي الورد أو اليد باليمين وباليشار أما بالذكر قال فلا يمسن أحدكم, أحدكم بذكر أو بيمينه قال ولا يتمسح بيمينه فدائل التفريق بين الذكر وبين الأعضاء فإذا قال السلام إنما هو بضعة منك يعني هذه لا تسوي من كل الوجوه بين الذكر وبين غيره من الأعضاء لأن الشرع جاء فرق بينه لأنه قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمين من هذه الأوجه أيضا بأن حديث بصرة أفتى به جمهرة من صحابة رسول الله سنة فقد أفتى به عمر وابن عمر وابن عباس وأنس ابن مالك وجابر ابن عبد الله وابو هرايرا وزيد ابن خالد ابن وسعد ابن أبي وقاص والبراء ابن عازف كل هؤلاء اتفقوا على أن مسجد بكر يورب الأضوء وأفتع بذلك وأما حديث طلق ليس كذلك الوجه الأخير هو وجه هو جمع بين الحديثين الوجه الأخير هو بين الحديثين واختلفت أنظار العلماء في الجمع إن هي المسألة الفقهية على الأقوى ثلاثة قول يقول المسل منطقا ينقض قول يقول المسل منطقا لا ينقض قول يفرق وفي التفريقي هو الجمع الجمع عند ابن ثمية رواية عند أحمد بأنه قال من مس ذكره فليتوضأ ومن مس ذكره فلا يتوضأ فقلنا كيف فقالوا نعمل كل حديث في دائرته فمن مس ذكره بدون شهوة فهو كعضو من أعضائه كيده كرجله كواركه فهو كعضو من أعضائه فيكون لما مسه بلا شهوة كأنه مس يد أو اليوم يد يدي اليسر ويدخل تحت قول السلام انما هو بطعة من كهر أما إذا مسه بشهوة فهنا نكون قد صرقنا بين الذكر بين الأعضاء فيكون عليه الودود قالوا إذن هذه المسألة دائرة على الشهر لعل وجهة النظر كما قلنا التخريق بين الذكر وبين الأعضاء في مسألة التأثير فإن لم يتأثر سوى بين الذكر وبين باقي الأعضاء فإن تأثر بالانتشار أو الانتصاب فهذا يفرق بينه وبين الأعضاء فيكون عليه ألود. هذا نسبة للجمع في طريقة رواية أحمد رجح الشيخ الإسلام وأما طريقة الجمع عند الجمهور قالوا نحن نفرق بين المس بدون حائق والمس بحائق لأن الكلام على دوران المس ينتقل به الوضوء بشهوة مستقم مستقم أو لمستم النساء يعني جامعة النساء والجماعة معناه الشهو فالعلماء أتوا بذلك استنباطر أما كلام الشفائي فكلام متين وهو يستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي غريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه حائل فيتوضأ هذا حديث مفصل مفسر والأحاديث التي مضت مجملة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مسأ أحدكم ذكره بيده بيد على راحة اليد إذا بالإصبع طيب بيده يخرج منه الإسبع الكوع البوع المرفق إذا مس يده بجزئية مجزئياتي كفخذي كهدي كقوعي كالمرفق فهذا لا ينتقده دونه لأنه قال من مس يده بيدي من مس ذكره بيدي راح تريد بيدي هذه أول شيء ليس دونه, ودونه ليس دونه حجاب يعني مس الذكر بلا حجاب البشرة أتت على البشرة هذا قيد أعطى فان مشى من وراء حجاب فلا ينتقد الرجل فان مشى من وراء حجاب فلا ينتقد الرجل الم يشبه لهذا الجمع وهذا هو الراجح جمع بين الدليلين هو راجح ولا نقول بالنسخ ولا نقول بالترجيح لانه قد امكن الجمع واعمال الدليلين أولى من اهمال احده ما الذي اليه اولى من اهمال أحد الدليلين اذا لنا أن نقول لان الحديث فيه جمع إذا مس الذكر بحائل فلا فلا ينتقل الودوء ولو حدث انتشار للصفر حتى لو تحرك الشهر ما دام من الحائل وإذا مس ذكره بوجود الحائل من غير وجود الحائل البشره ببشره فعليه الودشيان ان البشره اذا مسشت البشره سبيل ووسيله الى الشهر وسيلة إلى الشهر هذا بنسبة للجمع ألحظوا بمختلف الحديث